فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كانوا لهم في تفسير الآية قول وجاء قوم فسروا الآية في قول آخر لأجل مذهب اعتقدوه وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم في إستان صار مساركا للمعتدنة وغيرهم صاروا صاروا مساركا صاروا مساركا صار المشاركين المعتدله وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا وفي الجمله من عدل عن من, من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك فالمستفهم وإن كان مستحيدا مغفورا له خطأ فالمقصود بيان طرق العلم وادلته وطرق الصواب ونحن نعلم لهذه هذه مساله مهمة. من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في هذا بل مبتدعا وإن كان مشاهدا مرفوعا له خطأه يعني فنحن نصفه بأنه مخطئ وبأنه مبتدع لأن كل قول في دين الله لم يأتي في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا في قول الصحابة والتابعين لهم بإحسان فهو قول مبتدع يعني محدث وقد قال رضي الله عليه الله عليه كل محدثة بدعه وكل بدعة ضلاله هذه قائل مهمه سواء كان ذلك في التفسير أو في الأحكام الشرعية أو في الأمور العلمية العقدية فكل شيء مخالف لما كان عليه الصحابه والتابعون لهم بإحسان فإنه قول مبتدع وصاحبه مخطئ ولكن هل يأثم هذا القائل؟ ينظر إذا كان مجتهدا بادل وسعى في طلب الحق ولكن يصل إليه فهو مغفور له ولهذا قال الشيخ رحمه الله وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه فلن نظر الآن نظراه نظر إلى القول أو التفسير ونظر إلى القائل أو المفسر فالقول او التفسير المخالف لما كان عليه الصحابه والتابعين بالاحسان هذا قول مبتدع وانبط وأما بالنسبة للقائل فينظر فان كان قد بذل الجهد وسعى قدر ما استطاع الى الوصول الى الحق ولكن لم يتبين له إلا ما قال فإنه يغفر له الخطا لأن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها سيعذر بهذا الخطأ وهذه القاعدة تكاد تكون مجمعا عليها وإن كان بعض العلماء أو إن كانوا العلماء يختلفون في تفصيلها أحيانا لكنها قاعدة هي اصيله وأصل هنا نعم نعم نعم إيش إيش نعم نعم وإذا مع منه نعم نعم. نعم. نعم. إينا. إينا. نعم لأن هذا القول ما هو معروف عند الصحابة والتابعين لهم بإحسان نعم نعم نعم نقول هو مبتدع في قوله هذا ولا نعطيه الوصف المطلق نقول هو مبتدع في قوله هذا نعم <تصفيق> قال ان والله كتابه قائد حسيه اشتغلان في المفلسفه نعم من خلال القراءه صحيح هو الشيخ الاسلام رحمه الله كالبحر او كالنهر اذا سبحت فيه تغاص اذانك هو يستضعف يعني كتب رحمه الله احيانا تكون استضعفيه ثم ما يجد الانسان اللي كان يتوقع ما يجد الذي كان يتوقعه ولكن مع رحمة الله يذكر هذه الأصول أحياناً كما تشاهدون نتج فيها أصل من الأصول وهذا اللي أشرت إليه في الأول بالفكرة إذا جاءنا أصل من الأصول أو قاعدة قاعدة يحصل على تقييده يكون الإنسان عنده دفتر مثلا خاص في هذا في هذا الدرجة ومن القواعد التي في مقدمة التفسير كذا وكذا علينا عدّ القواعد الآن شو تعال يمكن بعد ما ننتهي من الكتاب نرجع. إليهم نشوف شر القواعد اللي مررها علينا، نعم، ها؟ هذه القاعدة اللي أشرت منها، الآن طبعاً الناس كثير، كم ظر يعني كثير علمي، كم تنظر للكلمات الحديث نعم، فعندما يقول هناك كثير أو آية مثلا ليس هناك طبعا دليل شائع عليها؟ يعني حديث. عن الرسول صلى الله عليه وسلم وإنها فيها أقوال مثلا للصحابة أو أقوال السلام وقد يكون أيضا بينهم هناك أكثر من طول ويأتي مفتر فإستند في التفسير إلى ذانب اللغة العربية يعني يكونوا في ذلك اللغة العربية <تصفيق> الأشياء المكتشفات نعم. <المتشفات> <تصفيق> فما هو هل يدخل في هذه القاعدة وقال عنه يقتدع وإذا الحداث إذا صحت دلالة القرآن عليه إذا صح الدولار في القرآن عليه فلسه بمبتدع لا لا يخالف إذا خالف معلومنا نقول مبتدع ونرد عليه لكن غالب ما تكون من هذه المكشفات غالبها وهاب مصكوف من عنه لنسأل سبق لأنهم لم يتقلعوا عليها لكن قد يكون القرآن دانا عليها بعمومها بعمومه. بعمومه أما أن يدل عليها بخصوصها فهذا بعيد لو دل عليها بالفصوصية كان الصحابة يدرون عنه وفسروه بها فهذه الكشفات العلمية إذا صح أنه داخل بالآله أما إذا لم يصح كما مثل نبيه البارحة فهذا يجب أن يردع على, على قيمه نعم لنفسر الفتنة الغازة الفتنة هل هو بال لا صحيح كيف؟ نينة. نينة. نينة. نينة. نينة. كما كما قررها الرسول فتن كقطع للمغلط يصبح الرجل كافرا وامسليما ومؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا نعم ونحن نعلم ان المقصود ونحن نعلم أن القران قراه الصحابه فالمقصود. فالمقصود فالمقصود بيان طرق العلم ودلائله وطرق الصواب ونحن نعلم ان القران قراه الصحابه والتابعون وتابعوهم وانهم كانوا اعلم بتسفيره ومعانيه كما انهم اعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم فمن خالف قولهم وفسر القران بخلاف تسفيرهم فقد اخطا في الدليل والمذنوب جميعا ومعلوم ان كل من خالف قولهم له شبهه يذكرها اخطا في الدليل لانه فاسترهوا بعين المرادبين وخطأت المدلول حتى أتى بمعنى مخالف بما كان عليه السلام ومعلوم أن كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها إما عقلية وإما سمعية كما هو مقصود في موضعه ونقصوده ما قال الشيخ أهن الله له أصل في القرآن أن مخالفين لذلك لهم شبهة وقد بين أشار الله إلى ذلك في قوله هو الذي أنزل عليك كتاب منه آيات محتمات هنه مكتاب واخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زير يتبعون ما تشابه منه لأن المفضل لو أتى بشيء لا شبهه فيه لم يقبل منه اليس كذلك فهو يأتي بأمور فيها اشتباه لكنه يلبث سائق لا يحمل هذا المشتبه على إيش؟ المحكم حتى يكون بينا وإنما يجعل الشيء كله مشتبها وكما قال الشيخ كل من خالف الصحابة والتابعين لهم بإحسان فله شبه له صبع, له صبع يتعلن بها ويموه بها نعم والمقصود هنا التنبيه على مثال الاسكلات في التصفير وأن, وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة التي البدع وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة التي دعت أهلها التي دعت أهلها, إلى أهلها, دعت أهلها. التي دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلمة عن مواضعه وفسروا كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بغير ما أريد به وتأولوه على غير تأويله فمن اصول العلم بذلك ان يعلم الانسان القول الذي خالفوه وانه الحق وان يعرف أن تفسير اختلف يخالف تفسيرهم وان يعرف ان تفسيرهم محدث مبتدع ثم اي يعرف, يعرف بالطرق يعرفه المفصله فساد تفسيرهم بما رفضه الله من الادله على بيان الحق وكذلك وقع من الذين فنفوا في شرح الحديث وتفسيره من المتأخرين من جنس ما وقع بما من ما وقع بما من شرح القرآن فيما فيما فيما, وقع فيما فنفوه من شرح القرآن وتفسيره وأما الذين يفسرون في الجليل ليس المدلول فمثل كثير من الصوفيه والوعاق والفقهاء وغيرهم يفسرون القران بمعاني صحيحه لكن القرآن لا يدل عليها مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن التلم في حقائق التفسير وإن كان فيما ذكره فيما ذكروه ما هو معاني باطله فإن ذلك يدخل في القسم الأول وهو الخطأ في الجليل والمجلول جميعا حيث يقول المعنى الذي قصدوه فاسقة خطر في أحسن طرق التفسير تفسير القرآن بالقرآن وتفصيله بالسنة. اثنين قال قائل. إيه ما هذا عندي؟ عندي تفسير القرآن بالقرآن وتفصيله بالسنة ووقار الصحابة. وكل هذا ظاهر من وضع ال الناقض. إيه اثنين قال قائل هو متكلم المعلق. هاه؟ ها؟ عندي أنا وقار الصحابة تحت في العنوان. ها ايه خلوه عزلاً كفوهم. المهم من هذه العناوين من من المعلق. ده ما عرفتش يعني هو ما ما غيره او يقول بنفسه ما أنا, ما انا نعم فإن قال قائل انما أحسن طرق التفسير فالجواب إن اصح الطرق الطرق في ذلك اي يفسر القران بالقرآن. فما أجمل في مكانه فإنه قد في مكان نبعني م... في مكان ايه؟ ايه؟ انا في مكان فانه قد بُصِّر في موضع آخر ومق ومفت... ومقصَّر في مكان فقد بُصِّر في موضع آخر فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحه له قال قد قال الامام ابو عبد الله محمد بن مدريد الشافعي كل ما حكم كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن قال الله فهو فهمه فهمه. عندكم؟ أنا عندي, فيه. عندي مما فهمه؟ قال الله تعالى إن أنزلنا إليك الكتاب هداه للحق بين الناس بما أنزل الله ولا تكن للخائنين حسيما وقال تعالى وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون وقال تعالى حلو حلو حلو حلو أحسنى ما أحسنى هو عندك انزل وقال تعالى وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمه لقوم يؤمنون ولهذا قال ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على اني اوشيت القران ويكفه معه يعني السنه والسنه ايضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن لا أنها تتلى كما يتلى أنا نجد أنها ها لا أنها لا أنها ألف ثم همزة لا أنها لا أنها تتلى كما يتلى وقد استدل الإمام الشاذري وغيره وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة بأدلة كثيرة ليس هذا موضع, موضع ذلك والغرض أنك تضرب, أنك تضرب تفسير تضرب السيرة فإن لم تجده فإن لم تجده فإن لم تجده نعم لم, تجده فإن لم تجده فمن السنه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعاد سين دعته إلى اليمن تحكم قال بكتاب الله. قال فإن تجد. قال بسنة رسول الله. بسنة رسول الله. قال فإن لم تجد. قال اجتهد رأي. قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول, رسول الله صلى الله رسول الله لنا يرضي الله يرضي رسول الله. وهذا الحديث في المثال والسنن في أحاديث جيد ما عندي وفق رسول رسول الله, رسول رسول الله رسول رسول الله نعم نعم هو تكلم بعض العلماء على هذا وضعفه لكن المؤلف يرى ان نده جيد وهو الله يعني, يعني وافق القائد على عامة الشريعة النسان يحكم بكتاب الله فإلا نجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن في, لأن في السنة أشياء ما فصلها القرآن ولا تجدها راحلة في القرآن فلا بد من الرجوع نرجع إلى السنة وأما إذا كان لا في هذا ولا في هذا فالإنسان يجتهد ويجتهد رأيه ليس المعنى أنه يحكم برأيه لكن المعنى أنه يجتهد في تطبيق الواقع والحادثة على صوص الكتاب والسنة وبهذا يكون هذا الحديث مطابقا للقواعد العامة في الشريعة. الذين بعضهم ظنوا أن قوله فان فإن لم تجي في سنه رسول الله ان تكون السنة في مرتبة متأخرة الله وظن أيضا أن قوله الشاهد راي يعني أحكم بالرأي وليس كذلك. نعم. هل الصريعة السنة إذا صحت نسخ في القران لكن ما لها مثال على الرغم من ان نقول هذا جائز لكن لا مثال له ابدا ليس هناك مثال لنسخ القران بالسنه ما؟ إيه؟ إيه المثال ما خطا لانه صلى الله عليه وسلم قال ان الله قد اعطى كل ذي حقه فبين في هذا الحديث الناس ايان الناسخ فقط يعني كان يقول الان الفرائض كفتكم الوصيه هنا ثم على القول لا يعني لو كنا تنسى تنزل فهذا الحديث ما نسخ الايه ما نسخ لو فرضنا ان الرسول قال وصيتي لوارد فقط ما نسخ الآية وش الايه نسخت نخض كفي بذلك اذا حضر احدكم موته ترك خينا بسيطه للوالدين والاقربين هذا تخصيص ثلاثه نفح لان الاقربين الذين غير ورثين ان وصيه فائقه فهو تخصيص يعني لو تنازلنا تنزيلا كاملا مع هؤلاء ثلاثه نفح هذا تخصيص ومن المهم هذا المثال الاخر على اي تقييد نعم. وحين إذا لم تجد إذا لم تجد تفسير في القرآن ولا في السنة رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة فإن نخل نخل فإنهم أدرى بذلك بما من القرآن ومن القراء من القرآن والأحوال التي اختصوا بها ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح فسيجمع علماءهم وكبراءهم كالأئمة الأربعة. كالأئمة. فالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين وعبد الله بن مسعود قال الإمام لا وعبد الله بن مسعود خلت تبكي أقول خلوها تبكي لكنني صال مع سامي أحسن عبد الله بن مسعود قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري حدثنا أبو كريب قال أنفأنا جابل بن نوح قال أنبأنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال قال عبد الله يعني ابن مسعود والذي لا إله ما نزلت ايه من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت وأين نزلت ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني لو أعلمه ولو اعلم مكان احد اعلم مم. مم. كتاب الله مني كلامه ومطايا لاثيتك الله اكبر الله أكبر. هذا في السفر في طلب العلم وليس مراد مسعود رضي الله عنه في هذا ان يمدح نفسه وان يفخر بها لكن مراده ان يحث الناس على تعلم كتاب الله عز وجل وعلى طلب تفسيره من أهله ولعله ايضا يريد ان يتعلم الناس منه إذا يتعلم الناس منه تفسير كلام الله سبحانه وتعالى اي عندي هكذا بينطفي لكن لما تختلف نعم وقال الاعمش ايضا على ابي وائل عن ابن مسعود عن ابن مسعود قال كان الرجل منا اذا تعلم عشر ايات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن ومنهم الحبر ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابني. ابني ابن, ولا ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن مبقى. مبقى. مبقى. مبقى. لا ابن ابن ابن إذا تقول ابني صار العباس هو ابن العم وبن العم هو عبد الله جينا قول ابن السعود شيء صلى الله عليه وسلم يعني أنه أكثر علمه للعباث وهو معلم كتاب الله أي ما شكل عالم. عالم في شكل أعلمه أعلم كتاب الله ما وأيضا لما يقول في ذلك الوقت ما هو قصر ما هو يقول يعني بفاخر ما قصر نعم. حضره البحر كلمة ثانية ترى بفاخر نعم <تصفيق> نعم البحر لكتف العلم والحبر معناه أيضا ساعة العلم لأن الحبر والبحر هو الو... شيء واحد ويقال الحبر والحبر الكسر أيضا نعم نعم على نعم نعم الله سبحانه وتعالى لا يعلم يعبد فكيف ما قال رسول الله ما جعله اعلم منا اللهم علمه توت نعم من هم عبد الله بن عبد ابن بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وترجمان على القرآن في دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له حيث قال اللهم فقهني في الدين وعلمه التاويل وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال عن وفيع قال عن شفيان عن الاعمش عن مسلم قال قال عبد الله عن قال عبد الله يعني يعرف يعني ابن مسعود نعم نعم نعم القران في عباس ابن ابن عباس نعمه ترجم... ترجمان القرآن ترجمان مئمة ترجمان القرآن ابن عباس ثم رواه علي بن داود عن إسحاق عن إضحاق الأزرق عن سفيان عن إسحاق عن إسحاق مش من هذا عن إسحاق الأزرق عن سفيان عن الأعلى عن مسلم عن مسلم ابن صبيح الأبي الأضحى أبي الأضحى نعم لا عن الأهل عن مسلم ابن صبيح أبي الظحاء ابن صبيح عن مسلم ابن صبيح ابي الظحاء عن مسروق نعم اسبخ بالضم بالضم نعم أنه قال نعمه ترجمان القران القرآن ثم رواه عن مندار عن جابر بن عون عن الأعمى به كذلك فهذا الإثناد صحيح إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة وقد مات ابن مسعود في سنة 33 على الصحيح وعمر بعده ابن عباس 36 سنة فما ظلوك بما كتبه, بما كتبه من العلوم بعد ابن مسعود وقال الاعمد عن ابي وائل استخلف علي عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس على الموسم فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة وفي روايه سوره النور ففسرها تفسيرا لو, سمع لو سمعته الروم والترق والديلم لاسلموا ولهذا فان غالب ما يرويه اسماعيل بن عبد الرحمن السجدي السبي كبير في تفسيره عن هذين الرجلين ابن مسعود وابن عباس ولكن في بعض الاحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقول اهل الكتاب الذي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال بلغوا عني ولو آله وحددوا بني إسرائيل وحددوا عن بني اسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فلتبوأ مقعدهم من النار الله البخاري على عبد الله بن عمر هذا المعروف أن ابن مسعود لا يأخذ عن السعودية وإنما لا يأخذ ابن عباس فلا عادل هل كلام مؤلف رحمه الله كلام يراد به الجميع أو يراد به البعض وعلى كل حال تراجعون تراجعون عبد الله بن مسعود هل احد من اهل العلم قال انه من يأخذ ياخذ عن بني اسرائيل؟ لان ابن عباس مشهور لأنه ياخذ نعم ولهذا كان عبد, كان عبد... لا بقى. نعم ولهذا كان عبد الله بن عمر نعم ولهذا كان عبد الله بن عمر. قد اصاب يوم اليرموك يوم كاملتين اليرمو من كتب اهل الكتاب فكان يحدد منهما بما فهمه من هذا الحديث مين. من الاشكال الثاني نقف على هذا لانه نقف على هذا كم من وقت لا نعم النص والمدلول هو الشيء الذي اثبت بهذا النص او استدل له, له بهذا النص هذا المدلول فاحيانا يكون خطا في الدليل والمدرور واحيانا في الخطا في المدرور في الدليل دون المذنب نعم. نعم قد يكون فيهما جميعا وقد يكونوا في المذلول أو بالعبارات كان صح في الدليل ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا من الاعتقاد فإنها على ثلاثه اقسام أقسام أحدها ما علمنا ان مما ان مما يشهد له ان اردت ان اردت ان اردت ان ماذا ان اردت ان اردت في سيره الصحابه نحن نحن طيب احدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح والثاني ما علمنا كذبه لما عندنا مما يخالفه والثالث ما هو مسكوث عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه وتدوج حكايته لما تقدم وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى عمر ديني ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيرا ويأتي عن المفسرين خلاف لسبب ذلك كما يذكرون في مثل هذه في, م... كما في مثل <تصفيق> كما يذكرون في مثل هذا اسماء اصحاب الكهف كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف ولون قلبهم وعدتهم موسى من أي الشجر كانت واسماء الطيور التي احياها الله تعالى لابراهيم وتعيين البعض الذي امور به الكثير من البقره ولون الشجره التي كلم الله منها موسى إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في القرآن مما لا فائدة من تعيينه تعود على المكلفين في دينهم ولا في دنياهم ولا دينهم ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز كما قال تعالى فيقولون ثلاثة الرابعهم كلبهم ويقولون خمسة ثالثهم كلبهم رجبا بالغيب ويقولون شبعهم نعم يقول نقل الثلاث عن ذلك جائز لا عن الاختبار به ولكن لبيان اختلافهم في هذا الامر وقد يقول في نقل اختلاف على الكتاب في مثل هذه الأمور قد يكون في فائدة لنا وهو أننا إذا كان هناك اختلاف فإن هذا يقلل من الثقة مما في ايديهم ويعلم أن عندهم تصرفا وكذبا فيما ينقلونه أما أن نذكره على سبيل الاعتبار وأنها قويد صحيحة مقبولة فهذا لا في فيما لنا على مصدقه وكما قال الشيخ عمه الله نفذ تقسى وأظنه مر علينا فيما سبق أن ما نحتاج إليه من النقل لا بد أن يقوم عليه دليل وما لا حاجة إليه فإنه لا يقوم عليه دليل لأنه لا حاجة إليه فكل ما يحتاج العباب إلى بيانه فلابد أن يقوم عليه دليل صحيح ولا يمكن أن ندعه الله عز وجل بدون دليل سيطنعن الله النفوف نعم كما قال تعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة ثابتهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلب وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعزتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تماري فيهم إلا مراءا ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحد. فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا فإنه تعالى أخرى عنهم في الثلاثة أقوال وعفى القولين الأولين وسكت عن الثالث فدل على صحته إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما ثم أرشد إلى أن الذي اطلع على عدتهم لا طائل تحته فيقال في, فيقال في مثل هذا قل ربي أعلم في عدتهم ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله تعالى عليه فلهذا قال فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا اي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته ولا تسعلهم عن ذلك فانهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب فهذا أحسن ما يكون في حكايات الخلاف أن توضع الأقوال في ذلك الموضع، <تصفيق> وينبها على الصحيح منها ويقبل الباطل، وتذكر, ف... وتذكر فائدة الخلاف وثمرته، لأن لا يثمرته، وتذكر... وتذكر... وتذكر فائدة الخلاف وثمرته، لأن لا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته، فيشغل به عن الأهم. ويشتعل به عن الأهم فأما من حكى خلافا في مساله ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص إذ قد يكون الصواب في الذي تركه أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضا فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب أو جاهلا فقد أخطأ كذلك من أنه إذا حكى الأقوال ولم يبين الصحيح انه تاره الولاء عليه وتاره اللا يلاء فان كان يعلم الصحيح اقصر شويه ان كان يعلم الصحيح ان كان يعلم الصحيح ولم يبين فهذا قصور وان كان لا يعلم كما لو كان القولان عنده على حد سواء فانه لا يزال ان يبين وهذا يقع حتى في كلام المال يبكر يقول فيه قولا لعب العلم ثم يقول هذا قول الجمهور وهذا قول فلان هذا قول مالك هذا قول الشافعي وما شابه. فالإنسان الذي يسوق الخلاف فإن من الامانه أن ينقل جميع الأقاوين لأنه كما قال الشيخ ربما يحدث من الأقاوين ما هو أصح ثم إذا نقل الأقاوين فإن كان لديه حجة يرجف أحد الأقوال وجب عليه أن يبين الراجح حتى لا يدع السامع في حيرة وإن كان لا يعلم فليس عليه بأس في أن يقال في أن يطلق يذكر الخلاف ولو بين الراجح لأنه لأن لأنه الله لا يكلف نفسه إلا وسعة هنا كذلك من نفض الخلاف في ما لا ثائِدَ جَحْتَه أو حتى أقوال متعددة الأفرَع ويرضي حاصلها الى قول او قولين معنى فقد ضيع الزمان وتكثر وتكثر بما ليس بصحيح وكذلك, وكذلك, وكذلك من نصب الخلاف كذلك من كذلك من نفض الخلاف فيما لا فائده تحته او حكى اقوالا متعدده الافظ ويرضي حاصلها الى قول او قولين معنى فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس بصحيح فقد ضيع الزمان الزمان الزمان واكثر واكثر ايش عندكم تكثر ولا اكثر تكثر عندنا واكثر مما ليس بصحيح لكن يمكن تكثر الناس ما بعد لأنه قال فهو كلابس ثوبه بيزور طيب اين واتذكر صلاح الدين ليس بصحيح فهو عن هذه الايه هسيمه لذكاء كان المؤلف زعم بعض الناس ان اصحاب الكهف ليسوا سبعه وثمانيه هم كلبه. وتشبثوا بقوله تعالى قُلْ في اعلم بعدتهم وهذا لا شك انه غلط في تفسير الايه انما قال قُلْ الرب اعلم بعدتهم يعني وقد أبطل قولين وسكت عن الثالث وعلى هذا فيكون الثالث هو الاصح لأنه لو كان خلاف الأصح لبينه الله عز وجل لأن الله تعالى لا يعلم الأمر على خلاف ما هو عليه ثم إنه قال ما يعلمهم إلا قليل ولو كان المراد بقوله ربي آم مجهدتهم أنه لا يعلمهم أحد من الناس لكان مناقبا لقوله ما يعلمهم إلا قليل فالآية بلا شك تدل على أن أصحاب الكهف كانوا سبعة وكان ثامنهم كلبهم وهنا نكتة مثل العدد قال سبعة وثامنهم ولم يقل ثمانيه ثامنهم كلبهم لأن الكلب من غير الجنس وإذا كان من غير الجنس فانه لا تحدث العدد ولكنه يجعل بعده نعم ولهذا قال الله عز وجل ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولم يقل من نجوى اربعه الا هو رابعهم لان لانه لانه خالق وهم مخلوقون وقوله لا ثمارفين الا مراءا ظاهرا ففسره المؤلف رحمه الله بان المعنى لا في نفسك في التعمق والجدال في عدتهم لماذا؟ لأنه لانه لا قائل تحت وهكذا يمر علينا احيانا في الاحارير ابهام الرجل صاحب القضيه صاحب القضيه احيانا يبهم قال رجل أتى رجل دخل عربي وماش به ذلك فتجد بعض الناس يتعب نفسه في تعيين ذلك الرجل مع انه لا طائل تحت ذلك فيشتغل بالمهم ان كان مهما عن عن الاهم والاول لطالب علم أن لا يضيع الوقت في مثل هذه الأمور التي فائدتها قليلة بالنسبة لغيرها أو ربما أنها لا فائدة فيها اطلاقا والحاصل من اصحاب الكهف عدتهم سبعة وثامنهم كلبهم وقد مر علينا أنهم لبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين والذات تسعة نعم قال الاختلاف لا في, لا لا. في هذا الاختلاف الآن الاختلاف في عصر موسى من أي منه الخلاف في الجزء الذي ضرب به الميت القتيل وهكذا هذا لا طائب لا لا ما في فائده لنا أنه ما له فائدة لنا هذا لا طائب تحته وتكثر بما ليس بصحيح فهو كلامك ثوب الجور والله الموفق للصواب فصل في تفسير القران باقوال التابعين إذا لم تجد التفسير في القران ولا في السنه ولا وجدته عن الصحابه فقد رجع كثير من الائمه في ذلك الى اقوال التابعين كمجاهد بن جبر فانه ايه في التفسير كما قال محمد بن اسحاق حدثنا ابال بن صالح حدثنا عبان ابن صالح عن مجاهد من قال عرضت النصحة على ابن عباس ثلاث عرضات ينفذ ثلاث طيب ما يبنى والساكن العين الثلاثي ها يسمن أن اتباع عين انفاءه بما شكره إن ساكن العين مؤنثا بدأ وهذا ينطبق عليه ها ينطبق إذا انعر بخ وسكن التالي على الفتح أو خفف سوفر طيب مثل شجرات تقول شجرات ولا شجرات، ها؟ طيب عربة تقول فيها عربات. عرض مسحذا ابن أباه ثلاث عرضات من فاتحته من فاتحته إلى خاتمته. أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. وبه الى مديه قال حدثنا الحسين بن مهدي البصري. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قسادة قال ما في القرآن آية آية عن <تصفيق> قسادة قال مجاهد ما عندك فيه عندكم انت ما أعلى بين قسادة نعم عندنا ما فيه عندي بين قصين كان نسخة نعم وقال كلام في مجاهد يعني. ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا وبه إليه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان علي علي. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمة قال قال مجاهد لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود ابني لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتاج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا طلق بن غنام عن عثمان المكي عن ابن, عن ابن أبي مليكة قال رأيت مجاهدا سأل عن تفسير القرآن ومعه الواحف رأيت مجاهدا سأل ابن عباس نحن نحن نبدا نبدا رأيت مجاهداً سأل عن تفسير القرآن ومعه ألواحه قال ابن عباس أكتب أكتب قال ابن عباس ها عندنا فقع ابن عباس أكتب نعم نحن نحن نحن نحن نحن نحن قال ابن عباس أكتب حتى سأله عن التفسير كله ولهذا كان تفسير كان سفيان الثوري يقول. كان سفيان الثوري ولهذا كان تفيان الثوري يقول إذا جاءك التسفير عن مجاهد فحسبك به نعم. وكسعيد بن جبير وعكرمه مولى بن عباس وعطاء بن, وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومسروق بن الأجدع وسعيد بن نسير وابي العالية والربيع بن أنس وقتاده والربيع بن كلها على مسر والربيع بن أنس وقتاده والضحاك بمزاحم وربيع بن أنس ايش احذروا وغيرهم من التابعين وتابعيهم ولم بعد جهل فتذكر أقوال أقوال أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباين في العقد أيها الاخوه لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط ولذلك نرجو الاستماع للشريط التالي لإكمالها